Oh. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واسعد الله جميع وقاتكم بكل خير وحياكم الله وإلى حلقة جديدة من برنامج مصابيح الرسالة يسعدني أن يكون ضيفي في هذا اللقاء هو الشيخ الدكتور غازي الشمري طبعا سبق ظهر معنا الدكتور غازي قبل أربعة أيام وكنا على وعد منه أن يحضر معنا في حلقها أخرى وهذا هو يعني جزاء الله خير يعني لبى دعوتنا لهذا البرنامج فأرحبوا بكم ورحبوا به حياك الله حياك الله أخي شيخ اسماعيل وأنا سعيد, سعيد الحقيقة أني يكون معك فأنت هامة إعلامية الله يحفظ ومن أمنياتي أصلا قبل ثمان سنوات عندما كنت في منت الاستشارات في قناة المجدة تمنى أني أكون معك أنا سعيد أنا أتشرفتك الله يا دكتور دكتور غازي أنت خلال الأربع أيام اللي راحت عسك تدربت على أن تكون مقدم برامج <تصفيق> <تصفيق> والله حاولت لكن أبشرك يعني إن شاء نجرب الله. نشوف إن شاء الله <تصفيق> خبرنا على أربع أيام الماضية كانت لك زيارة لدولة الكويت كيف كانت زيارتك؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم رح والحمد لله وبعد طبعا أنا كنت معك الأسبوع الماضي الأحد الماضي نعم. وعدت إلى الدمام الاثنين ولما عدت ذهبت مساء إلى الكويت وكنت يعني قد وجهت لي دعوة من قبل الإخوان في وزارة الأوقاف في دولة الكويت وبشرك كنت عندهم الاثنين والثلثاء والأربع والخميس لا شاء الله. وعدت الجمعة وكان عندهم برنامج رائع في الكويت يعني ما تسمى بالخواطر رمضانية بعد صلاة العصر خاطرة وبعد صلاة التراويح والحقيقة وجدت في وزارة الأوقاف في الكويت وأوجلهم يعني كل التحية والتقدير تلك الوزارة المنظمة. يعني مستضيفين أكثر من 70 قارئ على مستوى ما شاء الله دولة الكويت موزعين على يعني المحافظات وأيضا كبار القراء مثل الشيخ سعد الغامدي الشيخ دريس أبكار الشيخ ياسر الدوسري الشيخ ماجد الزامل الشيخ فارس عباد وغيرهم يعني من عرف لهم نعرفهم كلهم لهم التحيه والتقدير منظمين يعني حتى في مساجدهم في كلماتهم في إعلاناتهم ووجدت كل صراحة يعني حفاوة والشعب الكويتي شعب طيب يقبل الكلمة وكل معك صريح أيضا يحبون الذي يأتي من المملكة العربية السعودية يعني دعاة المملكة سبحان الله أينما يعني ذهبوا يعني سبحان الله يعني الحرمين الشريفين يعني فعلا يعني أثر ثقلا على على جميع البلدان يعني وأيضا احترام ولات الأمر هنا للمشايخ وللدعات ول سبحان الله جعل الغير يحترم فالحمد لله كنت في الكويت وبشرك والله ما رجعنا إلا وقد أعطينا موعد آخر ما شاء الله يعني ناس منظمين ومرتبين والها وبشرك يعني سعيد جدا والله بزيارتي وتعرفنا على مشايخ كثر في هذه الرحلة ظاهر غاروا منا يوم يوم طلبنا من لقاء آخر قامهم طلبوا لقاء آخر والله هذه من الغيرة المحمودة <تصفيق> الله يحييكم والحمد لله على السلامة الله يسلمك. أنت الشيخ غازي تخصصك سيرة نبوية أنا طبعا تخصص أصول دين من جامعة الإمام أيضا درست والحمد لله تخرجت الأمتياز بفضل الله عز وجل ويعني جاءتني عدة وظايف إما أنا كون معيد في الجامعة ومدرس في زار التربية والتعليم بجوار بيتي وأيضا عينت في الهيئة الملكية مدرسا والحمد لله بعدها أيضا صرت إمام وخطيب رسمي طبعا الاهتمام بالجوانب الاستشارية والاجتماعية يعني كانت هذه موجودة من أيام الثنو والحقيقة وكان جدي رحمه الله تعالى مهتم بالإصلاح سواء جدي من قبل أمي أو أبي وكلهم اسمه خلف يعني من محاسن الصدف ما شاء الله فكانوا جدا مهتمين بالإصلاح حتى جدي أمي تقول كان ملقب بمزوج العزاب أها إيه فأنا الحمد لله أنا صرت مأذن أنكي حضار هذه بركة دعوة جدي فالحمد لله وتعرف نحن القبائل يعني الزيارات والصلح وهذه موجودة من الموروث فسبحان الله أثرت على اهتماماتي هذه وسبحان الله بعد ذلك اهتمت بالأمور الاجتماعية والأسرية أكثر وكان أول برنامج فضائي على قناة البحرين وكان اجتماعيا وتأثرت الحقيقة يعني بالأمور الاجتماعية فبدأت أبحث وأكتب. استنتج الأمور الاجتماعية في السن النبوية آه. فبدأت يعني في بحث كان عن قصة موسى ثم عن بيت النبي وسلم من ناحية سلسل. المشاعر النبوي الحياة الزوجية نا. هذا الكتاب المطبوع هذا كتاب يألفت انتباهي الحقيقة يعني المشاعر النبوي آه. في الحياة الزوجية هذا من من يعني أول الكتب الحمد لله التي اعتز بها وانا وبشر يعني جمهوري العزيز الغالي ان شاء الله انه بعد يعني عيد الفطر سينزل كتاب اسمه زوايا أسرية وهو مجلد تبع دار الوطن طبع جدا فاخرة تقريبا 200 صفحة فيها عبارة عن زوايا أسرية وانصح التعبير غرف من غرف البيت زاوية السعادة الأسرية زاوية المراهقين زاوية المشاكل والحقيقة أنا عندي خطط انه كل سنة أخرج كتاب اجتماع أسري لأنه شيخ سماعين أنا أجد انه الجوانب الاجتماعية والأسرية مغفول عنها ومسكوت عنها عندنا صحيح. في الخليج اهتموا في الفترة الماضية حتى لما كنا طلاب في الجامعة وحضرنا دروس العلم فقط في الفقه والتفسير والتوحيد ونحو ذلك وهذا علوم لا يستهام بها لكن وجدت لما خرجت لماذا أنا ظهرت بسرعة ويعني على عمري القصير الإعلامي إلا أني أنا أشعر لي كن معك صريح وهذه من النعم التي أشكر الله علي الحمد لله ولماذا لأن الساحة فاضية كن معك صريح وهذا مما جعلني أني أستمر في هذا الطريق الناس قديما يعني ما أحد مهتم فيه ما وأيضا مشاكل الناس كانت قليلة أنا ذاك الناس غالبا يحلو المشاكل فيما بينهم لكن في ظل الانفتاح والعولمة ومعرفة كثير من النساء لحقوقهن وخروج المرأة إلى سوق العمل و صعوبة الحياة والضغط النفسي والاقتصادي كثرت وطفحت يعني وطفع على الساعة عدة مشاكل اجتماعية رأينا حاجة المصلحين والمستشارين الأسريين ونحن الحقيقة نعتبر نفسي من أوائل ذلك في المملكة دعنا أسألك سؤال يا شيخ غازي يعني الحقيقة أنا تابعت لك برامج وتابعت برامج أيضا لبعض الزملاء اللي يعني يقدمون برامج استشارية أو يكونون فيها ضيوف ما يظهر على السطح الحقيقة هي المشاكل الأسرية وايضا ما نتفاعل نحن مع دائما كمقدمي برامج أو حتى ضيوف اليوم اتصلت عليه وحده وعندها أزمة معينة وعندها وعندها وعندها هذه السلبية التي طغت على السطح جعلت الحقيقة عندنا جيل لم يتزوج بعد جالسين يقولون, يقولون والله إذا كان الزواج بالشكل ذا ما أدني به فصار عندهم مثل اليأس من أن فيه عندنا مشاكل ضخمة وهي اللي جالسحنا دائما نصورها في الإعلام أن هذا هو الزواج وهذه هي مشاكل الزواج وهذه هي تبعات الزواج حتى يأسناهم نماذج إيجابية ما نحن جالسين نبرز أحسنت هذا رائع شيخ إسماعيل والسؤال في محله شيخ إسماعيل ما يأتيك إنسان أموره طيبة مع زوجته ما راح يأتيك إنسان سعيد مع أسرته لا. ما رح تأتيك امرأة تخبرك الأمور الإيجابية أولا تعرف العين والإنسان الأمور طيبة ما راح يأتيك أنت كمصلح ومستشار أنت ما راح يأتيك إلا الإنسان المضيوم والإنسان المظلوم والإنسان المكسور والإنسان المتعب لكن أكون معك صريح أكثر أنا خلال يعني ما مضى فعلا وجدت قنوط وما كل يوم كنت على الهواء في إحدى القنوات شاب وصل عمره يعني تعدى الثلاثين ويقول أنا لا أريد أن أتزوج والسبب ما أسمع عن هذه المشاكل وهذه كانت تردني كثير فكنت في حلقات كثيرة من برنامج تصافينا الذي كان لمدة سنة على قناة الرسالة لا. ثم انتقل الآن على قناة الراية وضعت عدة حلقات في نوع من التفاؤل سميت حلقة حتى يبقى الحب وسميت حلقة حتى بعد قليل عندي حلقة اسمها المرأة المغناطيسية وفي حلقة سميتها يعني وفعلت بعض الأشياء الغريبة كنت أضع ورود وزهور وكان كل متصل يسأل وكان يريد عنده مشكلة أقول هذه الوردة الحمراء لمن تهديها فيقول أهديها لزوجتي بعد أن أيش مشكلتك يقول لا ما عنده مشكلة يستحي بعد ذلك ثم أيضا من بعض الحلقات كنت أسأل أي متصل سواء كان رجل أو امرأة إيش أنت ملقب زوجك أو إيش أنت مسمي زوجتك في الجوال فأكيد مسمي اسم حلو فبعلك يستحي أنا أتفق معك على ذلك لكن لا بد أن يعلم أخي وأختي المشاهد يعني أنه, أنه أن البيوت فيها الأفراح وفيها الأتراح ولا يمكن أن تكون على ويترة واحدة لا. أنا أضرب لك مثال يعني أنا طلعت على دراسة تقول أن المشاكل الأسرية في مجتمع الخليج العربي مجتمع الخليج المشاكل الأسرية تشكل تقريباً عشرين في المئة يعني إحنا عندنا ثمانين في المئة أسر مستقرة وعشرين في المئة الأسر المضطربة اللي فيها بعض المشاكل طيب إذا كان ثمانين في المئة أسر مستقرة بس اللي جالس يطلع على السطح هي المشاكل حتى نتصور الناس أنه عندنا أزمة كتاب صافينا الموجود عندك يا شيخ اسماعيل هو خاص للأزواج المقبلين على الزواج وفيه نوع من التفاعل ونأعدك يعني والتفاعل معك وأمام المشاهدين والمشاهدات أنني أخرج كتاب لعله في السنوات القادمة أسميه يعني نما يعني الأسرة المثالية. يا سلام. ونخرج يعني كتاب مثل وأنا والله معك يعني فعلا يعني ينبغي أننا ننظر ونكون متفائلين وننظر إلى كأس الممنوع. ولا ولا ولا تكون عندنا يعني النظارة السوداء والكتاب هذا وإن شاء الله سأوشير في المقدمة أنت يعني أنت والله قدحت في بالي فكرة وأنا ساعد في معك الله يحفظ وأنا ممكن أساعدك يعني في بعض النماذج الإيجابية يعني أنت تحط قصتك وحط قصتي صار لكن شخص <تصفيق> معي أنا عندي قصص كثيرة أنا والله من المواقف التي لا يمكن أن أنساها يعني أن أنه يوجد حتى كبار سن إلى الآن والله يا شيخ إن بعض الناس يعرفهم عمره وصل إلى الـ إلى الخمس والسبعين سنة والله عندما تصاب امرأة والتي عمرها يتجاوز الستين يصاب بكآبة وحزن وأسأله ما بك يا عم عسخير يقول امرأتي تعبانة وأنا حزين عليها قلت لها الدرجة تحبها يقول يا أخي هي نفس الذي أتنفس به هي شرايين التي تتحرك في جسدي و والله العظيم إنها تعاملني كأني لازلت يعني صغير عندها فالحمد لله الدنيا بخير يا شيخ سماي الحمد لله خليني بعطيك فكرة برضو يمكن تطلع منها بكتاب بس مو بلان عشان بس ما نخلي الحلقة صارت أسرية ونطلع عن جونا أنا بود ودي أوريك صورة كذا ولد حليوة كذا أبغاك تتعرف عليه إذا حصل هذا مين؟ هذا هذا أنا هذا عندما كان عمري أنا سألت أمي قلت أمي أنا كم كان عمري يوم هنا؟ قالت عمرك سنتين أنا ما توقعت إني ما شاء الله يعني حلو بعدين شعري أصفر ولا صار شعري أسود لكن أنا ولكنني سورية الشيخ سمير. و زلت على بقية <تصفيق> أنا واحد أمي شافني وكنت بدون, غ... بدون كنت متوضي بدون طاقية قال يا أخو كأنك من مشايخ درعة قلت والله تحية لهالدرعة لكن هذه صورة لي عندما كان عمره سنتين لكن إن شاء الله العمر كله يشف سمعني و ما الذي فعلته حتى تحولت لهذا الشكل <تصفيق> <تصفيق> ما أدري الله أشعرني بلغت لكن سبحان الله عندي ولدي نايف الله يحفظه يعني في شبه مني <تصفيق> نايف الصغير شفنا ولا... لصورة حلقة الماضية فعلا ترى أغلب أبناءك في فيهم شبه من كان يعني على فكرة. العب الشريك ترى عيالهم ما خرجوا من الأرض. بالله زين طيب خليني برضو أنا أسألك ظهورك الأول كان في قناة البحرين. البحرين الحقيقة. وكيف كان يعني في أبغى أقول لك ليش سؤالي لما تجي تتحدث مع طلاب في الجامعة لما تجي تخطب جمعة غير ولما تظهر على الشاشة أمام الكاميرا الوضع مختلف صحيح. كيف كان هذا الظهور الأول لك؟ طبعا أنا للفائدة بعد انا أبشرك أنا أدرس الآن في الجامعة في الدمام في الجامعة العربية أكيد يكون وضعي مع الطلاب غير لما يكون وضعي مع الكاميرا غير لما يكون وضعي مع الناس تعرف إلبس لكل حالة اللموزها أنا أول ظهور لي كان في البحرين صراحة سنة 1423 للهجرة <تصفيق> أنا كنت ذاهب وهي أول, مح أول محاضرة دينية لقيتها في البحرين وكانت عن, عن القرآن الكريم وما كنت أتوقع يوم من العيام أني يطلع في التلفزيون والله ما كان هذا هدفي أغ أغ أكبر هم عندي أن يصبح مدرس وإمام خطيب <تصفيق> <تصفيق> يعني هذا كان أعظم هدف لي وشرف عظيم لكن لما لقيت محاضرة في البحرين وكان بحضور أنا ذاك يعني وكيل وزارة الثقافة والإعلام ومدير التلفزيون ومجموع غفير من الأخوة في البحرين وكانوا يعني الشعب فعلا ترى الشعب البحريني ميزة عن جميع الشعوب الخليجية شعب متواضع جدا جدا وشعب بسيط وسمح وهي ولي وتفاجأت أنهم يعني دعوني لعشاء ثم لي مدير التلفزيون اشتراك تطلعنا في التلفزيون فقلت التلفزيون فكنت يعني اصاب بجلطة قلت يا أخي والله خاف من التلفزيون قال استشر فاستشرت الشيخ فيصل الفوزان كان قاضي بمحكمة عندنا م. في الشرقية فقال يعني وماذا عساك ان تقول تتكلم عن بر الوالدين عن سلطة الحلقة قلت هذا قال اخرج فذهبت وسجلت اول 16 حلقة وكان برنامج اسبوعي بعد ذلك سبحان الله فتح الله علي وصرت أدعى من تلفزيون الشارقة ثم إقرأ ثم الله. بعد ذلك الحمد لله صلى الحمد الله يتقبل لله. يا رب آمين أخذ اتصال بعد ذلك دكتور يعني. أم هديل تفضلي أم هديل أم هديل معنا أم هديل أو أم هديل أنت معنا على الهواء تفضلي الظاهر جاه الارتباك اللي جاك في أول ظهور إعلامي يا دكتور الله أحفظه يا رب. مش تعالي <تصفيق> طيب هل هناك ظهور لك إعلامي ندمت عليه؟ يعني أحياناً ندعى لبعض البرامج ندعى لي يعني أنتم كاشخاص يعني أنا أقصد تدعون لتقديم بعض البرامج أو ضيوف في بعض البرامج هل في لقاء ندمت أنك أن ظهرت فيه؟ والله في لقاء واحد صراحة ندمت ليس ندم لذات الشيخ أو أو أو أو القناة تشرف في هي قناة أقرأ في برنامج البيينة مع مع الشيخ الدكتور عبد الله هذا أنا وسمي أسد الشاشة برنامج قوي وعالمي لكن البرنامج ليس هو ثوبي لأنه يتكلم غالبا عن جدال وعن موضوع ويكون معك إنسان ضدك وأنا إنسان مسالم ما وجدت نفسك فكان موضوع زواج القاصرات ما عني دخلت فيه بقوة لكن شعرت انها ليس هذا برنامج مثل لما ادخل في اتجاه المعاكس او نحو ذلك ف... وكنت خايف من الشيخ عبداللهضبان وكنت قاتم ببشت فارعبني اول طريقة قال اولا البشت برا قلت لماذا قال من... من... من شروط البرنامج انه لا ما في ماشية غيرها تأتي بثوبك وشماغك فنزل البشت برا فقبل الحلقة بدقائق فجيت وقبلت رأسه قلت طلبتك ارفق فيه <تصفيق> الآن وقع الفأس بالرأس قال قلت تكفى ترى بيدك الآن تسقطني وبيدك ترفعني أنا ما توقعتك كذا شرش لكن الحمد لله عدت على خير <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله الحمد لله طيب آه الآن ظهورك الإعلامي أنواع الحقيقة هذه سؤالي لك وأيضا لكل المشايخ إذا كان في أحد منهم يسمعنا الآن هل ترصدون ردود أفعال ظهوركم الإعلامي من من من من تأخذون ردود الأفعال هل من أشخاص المقربين أو هل عبر الرسائل تصل هل تدرسون فعليا ظهوركم أن فعلا ظهور كان ناجح أو لا هل فيه يعني رجع صدى لما أنتم تظهرون عليه يعني هذه الحقيقة أشياء لأني أنا أشعر في بعض الناس جالسين يظهرون يكررون أنفسهم وكذا وأكيد حول فئة معينة من الناس جالسون أنت رائع أنت ممتاز وهو يعتقد إنه ناجح بينما الآخرين لا يعتقدون إن هذا غير صحيح فهو ما يتعب نفسه بس خليني تكفى بعد ما أخذ الاتصال تكرمت. معنا اتصال أيضاً أم جوري تفضلي إيه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي أم جوري. كلنا طيبين. وأنت بخير الله يحفظك. اه أتكلم الشيخ أسمه. يسمعك. إيه السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله تفضلين بنتي الله يحفظك. أممم أنا من بكلمك يعني. يعني يعني روز يعني كل يوم يعني صار بره ويحتشع رمضان يعني صار بره مع الأصحاب ويخرج يعني كل تسمع؟ يعني أنا, ما, أنا أسمع. ما أسمع يا أم جوري إذا تكرمتي أقولها يعني زي كذلك الأزواج يعني حتى في رمضان يعني بيروح القهاوي حتى السور يعني في القهاوي يعني مع الأصحاب يعني حتى ما تحس بعم رمضان بالنسبة للسحور مم زي كذا يعني هذا وهذا خرجوا زي كذا يعني يذهبوا بالبصره بالبصره عشان يلحقوا ويروحوا برضو نفس الشيء اللي هاو فقط <تصفيق> هذه مشكلته يا مجوري جوري ايه هذه مشكلته فقط ايوه يعني بس يعني هو أكثر شيء يعني طيب يعني برضو بالبصره رائع طيب ان شاء الله شكرا لاتصالكم جوري شكرا انا سألتك الله يحفظك حول أصداء ما أنتم تظهرون في من إعلام يعني هل أنتم ترفضونه ولا؟ طبعا الشيخ اسماعيل في بعض القنوات يعني أو, أو, أو حتى في بعض البرامج أنا كنت معك صرح أنا استشرت مرة الشيخ صالح الحيدان رئيس مجلس القضاء على السابق كان لي برنامج في روتانا خليجية وكنت وأيضاً أظهر في بعض القنوات الغير محافظة فكنت أستشيره هل نظهر فيها أو لا؟ فقال يا, يا ولدي إذا أردت أن تعلم الناس أو أردت أن تنكر منكرا أو تبين هل تبين وأنت في المسجد أكيد في هذه الأماكن أي مكان تشعر أنك تقدم للناس نصيحة فافعل ولو كان في أي مكان فكانت هذه الكلمة دفع لي أنا رأى استشير وأنا أكون معك صريحا الشيخ عبد الله المطلق الشيخ عبد الله بن مني أنا إذا جيت الرياض أنا تعرف الدمام أزور بعض المش الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ أسلم عن المفتي يعني أستشير بعض القضاة الكبار هذا جانب الجانب الثاني الشيخ سمير الناس لا زالوا محتاجين إلى مستشارين ومصلحين أسريين والمشاكل في ازدياد. والمرحلة القادمة هي مرحلة الإصلاح الاجتماعي والأسري وهذه يعني لا تظن أن حاجة بس الفقراء الأغنياء والفقراء المسلمين والكفار الأغنياء الأمراء والوضعاء نعم. ونحن زبائنا ترى في من جميع طبقات المجتمع من أمير إلى أقل من ذلك والمشاكل المتجددة وأعطيك مثال واحد نعم. تذكر يا شيخ اسماعيل قبل ست سنوات أول ما ظهر الانترنت وكان يسألوننا الناس يا شيخ إيش رايك؟ كيف أتعامل مع الانترنت والكمبيوتر في البيت أولادي مراهقين إيش كان حل المستشار عن ذاك قبل ست سنوات نقول ضع الجهاز في وسط الصارع هذا الحل الآن ما يمشي ما يوكل عيش الآن عندنا آيباد وآيفون صح. انظر كيف الأمور تتطور تغيرت. نحن لابد بد نتتطور معها صح بس في اتصال من فلسطين ما ودي أن أطول عليهم إذا اتكرم داليا من فلسطين تفضلي داليا أهلا أهلا وسهلا تفضل يا أختي. سلام. داليا أنتي على الهوى أهلا وسهلا. وعليكم السلام عارفش. ورحمة الله وبركاته. ايه بدي احكي عنك. تفضلي تفضل يا <تفضلي> داليا. ايه مرحبا شيخ كيفا؟ الحمد لله الله يحفظك يا رب. أختي لا ممتاز تسمع ممتاز من التلفزيون حاول تسمع من. اسمعيني من التلفزيون مو من الهاتف لا والعكس ما أصلح ماذا يعشر لا ماش ما يفترض أفضل يا أختي أنا يا أخي بحكي لك إنه إحنا كثير يعني منسمع عن كتبك وإحنا محبين نقرأ كتبك بس للأسف ما بتتواجد عندنا بفلسطين فيعني في بدنا إنه حاولوا توصلون إياها فلسطين ممكن أطرقني طيب مو مشكلة أبشري لكن أنا تمنى أختي داليا ومن موجود خارج الدول الخليجية يعني يدخل موقع موقع تصافينا يكتب في جوجل موقع تصافينا او موقع غاز الشمري في منتديات وانا ان شاء الله اوعدكم اني انزل كتبي كلها في صفحة الخاصة من عيني هذا قبل هذه تامر امر شكرا وبارك الله فيكم احنا من حبكم من حب كنات كل اهلا باختي شكرا يا اختي حياك الله اختي داليا شكرا لاتصالك أه... استاذنك في فاصل لا بس كونوا معنا Oh, oh, oh, oh. أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة أخرى ضيف اللقاء هو الدكتور غازي الشمري حياك الله دكتور غازي حياكم أهلا ومرحباً. دكتور نجاوب على سؤال أم جوري وبعدين نرجع انا أنا طبعا انا وجه رسالة كل أخت وكل مرأة بالذات وكل رجل اسمعني طبعا أنا أتمنى من الرجال أن يراعوا مشاعر النساء والمرأة تريد منك الكلمة الطيبة وأذكر الحسن سيما أن النساء في رمضان يعملنا ويجهزنا الفطور والأكل وربما بعضنا يقصر في جانب لكن أنا أقول لها كما يقول الشاعر العربي لا خيل عندك توديها ولا ماله فلو النطق إن لم يسعد الحاله وأنا أقول لكل امرأة يعني خذي ورقة بيضاء مثل هذه وقسميها في النصف وسجلي الأمور الإيجابية لزوجك رجل لا يشرب مخدرات لا يسكر علاقته مع أهله طيبة يحترمني غير بخيل عندي أولاد نسكن في بيت وسجل الأمور السلبية ستجدين يا أختي عمجوري سهر كذا تقارن بالأمور الإيجابية يعني أمور كثيرة فكل إنسان يا أختي عنده أمور سلبي أمور إيجابية لا تكون عندك عدسة مكبرة تركز على الأمور السلبية خل عندك روح التفاؤل هذا السهر إن شاء الله هو معنى مشكلة يعاني من بعض أخواتي وأنا أمم صوت لصوتك وأشعر شعورك لكن لا تجعله من الحبة قبة وتكون هذه هاجسك اليومي فكل ما يأتي زوجك من برا أو من الخارج تبدين تفتحين معه التحقيق لا. حتى يمل غرفة النوم وملك في الهدوء نحي المواضيع صحيح دكتور طبعا أنا في عندي كثير أسئلة كان ودي أطرح عليك بس برضو ما أبغى أحول برنامجنا استشارات أسرية ولا ونطلع من نسق برنامجنا ولا في مثل حالة مجوري في كثير تساؤلات خليني أسألك أيضا سؤال آخر أنت تجيك يا دكتور غازي كثير من الدعوات اللقاءات أو خلنا أقول لك إعلامية عبر التلفاز هل توافق على كل الدعوات اللي تجيك؟ الحقيقة لا والله أنا عند الآن دعوة المفروض أكون غدا في عمان في الأردن وكنت يعني ما أخفك أول رمضان أعطيتهم موافقة غدا ويبث معنى في نفس اللحظة أكثر من عشرين قناة معنى تعتبر مكسا ليست قناة واحدة لكن بالأمس اتصلت عليهم واعتذرت لاني شعرت أني منهك بالأمس في الكويت اليوم في الرسالة آه أبو فا كل دعوة ووافق عليها لكن غالبا غالبا انا أعتبر الميدان الإعلامي هذا ميدان قوي والرسالة راح توصل بسرعة وصرنا ندخل إلى بيوت ممكن قديمة ما نستطيع أن ندخلها والحمد لله أبشرك المصلح الأسرى والمستشارة وش هذه وظيفة محمد هيا بين المصلح بينهم ونفتخر أننا مصلحين أسرين ليس لنا أعداء لا وليس محسوبين على يعني طيار أو منهج معين إن هدفنا مثل ما قال الله على لسان النبي إن أريد إلا الإصلاح ما, استطعت. ما استطعت. هذا هدفنا في هذه الحياة لأنه عندما نسعد الأزواج وعندما نسعد في حل المشكلات والله يا شيخ إسماعيل نجد بركة ذلك في أولادنا وأزواجنا وفي أوقاتنا حتى مرات يقولون بعض أنا أعمل تعرف الإمارة يقول لي مسؤولي وحتى مرات سمو الأمير يسألني يقول أنت, أنت موظف معنا كيد من كثر ما يراني مرة في القرآن مرة كذا الحمد لله الله ولذلك ابن القيم قال إذا الله حب عبدا بارك له في وقته هذا نعم أسأل الله أن يبارك لي في وقته آمين آمين خليني أيضا أدخل داخل بيت الدكتور غازي <تصفيق> الله يستر الله يستر يقولون باب النجار مخلوع من <تصفيق> هذا من هذا المثل أنا سأنطلق معك بالسؤال يعني أنت الآن كثرة الارتزامات زي ما أنت شايف الآن كل شوية في مكان وارتباطات ولقاءات وإلى آخره ماذا يمكن أن تعطي وسرتك؟ وهل أنت تعطيهم الوقت الكافي؟ ولا هناك شيء من التقصير؟ والله شف التقصير وارد ولكن أنا أقول دائما ليس المشكلة في الوقت وإنما المشكلة في سوء إدارتنا للوقت ربما تجلس مع زوجتك وأولادك يوما كاملا فيغنيهم عن أسبوع وربما تجلس يوميا عندهم لكن يتمنون فراقك لا. فالحمد لله أكون معك صريح أنا أشعر بتقصير نحو أهلي لكن الحمد لله أنا ميزة والدي موجودين الحمد لله ومرأتي يعني امرأة تقدر وأيضا أقول الله يعز ريال مرات واحد إذا شعر بتقصير يعني استدد من قارب والحمد لله أنا أكون معك صريح يعني أخذ زوجتي مرات معي في بعض أسفاري يعني ذهبنا نوياه إلى سوريا إلى الأردن إلى مصر إلى لبنان دول الخليج يعني إيش تبغى بعد أكثر؟ حنا نبغى نشوف وإيش تبغى الوالدة ما هو بس إيش تبغى الزوجة فحنا ما أنا مداخلة مع والدتك. أم غازي السلام عليكم. السلام عليكم, السلام عليكم. الله بركات. حياك الله كل عام بخير. وانت بخير إن شاء الله وكل سنة أنت بخير. وأنتم بخير إن شاء الله الحقيقة نهنيكم على التربية الجميلة للدكتور ونسأل الله نجعل ذلك ميزان حسناتكم. الحمد لله الحمد لله. الله يحفظكم خبرينا الله يحفظك عن الدكتور غازي وكان يقول إنه مقصر معكم نوعا ما لا ما في كصور أبو عبد الرحمن ما في كصور إيه نعم الله يسلمك خير <تصفيق> لا فينا ما في كصور البرنامج هذا الحمد لله حنا مرتاحين منه نعم إيه اللي هو شبابنا وبناتنا لا والله مرتاحين منه الحمد لله لا والله ما في كصور الحمد لله وأنت أيوه. تشعرين تشعرين غازي الله يحفظك يعني يعني أكيد تشعرين بسعادة وأنتي تشوف ابنك يعني في في في القنوات ويسنّه إيرتعادة إيه الحمد لله الحمد لله ووش ممكن توجه له كلمة الآن عبر الشاشة من من من وصية يعني أنتي ممكن توصينا فيها وصيها إنه يكثر من هذه البرامج الحمد لله هذه البرامج الطيبة للتوعي هذه الشبابنا والبناتنا والله يعطيكم العافية جميعكم الله يعافيك سعيدين جدا أم غازي بهذا الاتصال اللي أكرمتين فيه الله يساكم خير ألف شكر الله يحفظ شكرا, شكراً جزيلاً. طبعا أمي تستحي يعني تستحي وهي ترى ليست كبيرة يعني ما شاء الله أنا عمرها ما شاء الله حول الخمسين فتستحي وما تستطيع أن يمكن تجمع كلمتين على بابها <تصفيق> لكن عسى الله يجزهم عني كل خير وعسى الله يحسن أعمالهم يعني والله يا شيخ يعني مهما يقل الإنسان على والديه إلا أن يشعر بالتقصير وأنا والله ما أخفيك أنا أخاف من كثرة أسفاري أنني آتي فجأة أنك تسمع خبر مزعج أو خبر كذا لكن والله من أفضل ما كنت أدعوه وأنا صغير أقول يا رب يا رب لا تمتني حتى يرى والدي خيري وبشرك والله يا شيخ اسماعيل الحمد لله أنا الآن أصرف على أبي وعلى أمي وأسعت خبر عندي لما أمي تقول أو أبي ممكن تعطينا فلوس فأنا كنت صغيرا أخذ منهم من الآن أنا أعطيهم مصر لكن أحب أسمحه منهم والله أبشرك يعني من الأشياء التي أتقرف فيها إلى الله أنا اشتريت بيت يعني تقريبا سعر حول المليون ريال وقلت لوالدي والدي معي إلى المحكمة وقلت اكتب باسمك هذا هدية لكم أقل ما أقدمه والله والدي شاء الله خير يعني عند كاتب العدل وقال أبد الهدية مقبولة لكن خلوا باسمك وأنا أبد هذا بيتي وهو الآن هو بيته وأنا أجي أزوره فيه ماشا الله ولازمنا نقول نحن مقصرون لكن إن شاء الله عز وجل أنا أوصي الشباب والشابات أن كل واحد منكم إذا استطاع أن يحسن إلى الوالدين بالكلمة بالحسنة حتى وإن كانوا أغنياء صحيح الأشماغ الهدية البزمة الهدية، الساعة القلم قطعة القماش يعني تأخذ والدك المطعم انا ما اخفي كذا جاءت والتي للدمام اخذ معي للمطعم واتمشى فيها واعزمها كأنها والله يعني زوجتي والصديق لي. وهذا اقل ما يقدم للوالدين. طبعا دكتور غازي اكيد القضايا الاسرية والمجتمعية يعني يوم تجيك بشكل يومي وكذا اكيد انها تؤثر عليك بعض الاتصالات. تكون مؤلمة بشكل كبير جدا إلى أي مدى يعني مثل هذه القضايا ممكن تؤثر عليك حتى في بيتك أحسنت أنا في بداية الأمر كانت تؤثر علي حتى مرأتي يعني يكون معك صلح زعلت وذهبنا إلى مصلح يصلح بيننا وفوق كل ذي علم عليم لا تقول أنت الآن صرت تنقل مشاكل عملك دنيا. أنا في عملي في الإمارة في المنطقة الشرقية أنا رئيس الإصلاح الأسري في المنطقة. نعم. ومستشار خاص يسموه أمير المنطقة حفظه الله. للأمور الاجتماعية والأسرية طبعا فتحول لي قضايا يعني أكون معك صريح. تزعج. مؤلم. ومؤلمة و... فأكون يعني أحاتيها والناس لا يرحمون يعني أرجع إلى بيتي يعني بعد انتهاء الدوام الرسم الدوار من نصف ساعة أو إلى ساعة. فالناس يتصلون عليك وبعضهم تفاجئتي إلى بيتي وبعضهم ي يصل فتقول مرة يعني وبعدين وبعدين يعني حتى أكون معك صريح من الأشياء والخطط حتى إنك فكرت إني أترك العمل يعني كوظيفة رسمية وأخفف من هذا الضغط لأنه يا شيخ أنت لست ملكا لنفسك الآن أنت ملك للناس وكنت تذكر حديث عائشة وآنس لما تقول عائشة صلى الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدا سلام. في آخر عمره بعدما حطمه الناس والله يا شيخ إنه لما أتذكر هذا قول ما أقوله يعني فعلا ننهك وأنا أتمنى من إخواني مش... أنهم يعذروننا لما يتصلون والله يا شيخ مرة ثنتين ثلاثة اربع الفجر لانه صاحب الحاجة انا ما الومك لانه تأتي مشكلة يبغى يتنفس صحيح لكن اعذرونا والله نتمنى نخدمكم من عيونه لكن بالنهاية ترى عندنا زوجة والله انا مرة تريد يعني تتركنا بسبب المشاكل خائف تتركك والله بعدين وين اروح خلينا اخذ اتصال اجنب نهدأ من روعك شوي اشرب ما تشمحني اشرب يا اشرب يالله افتك الى ام صحي تفضلي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أولاً شكراً لكم على البرنامج الحلو. الله يحيي. ثانياً صراحة أبغى نصيحتكم بشيء يعني يعني هي نصيحة مؤلية للأهل. نعم. الحمد لله إحنا متربيين في أسرة صراحة متميزة عنا أم وأب الله يجزيهم كل خير عن يعني ما قصروا في تربيتنا أبداً لكن من من داء العصر إنه عنا أخ للأسف يعني نوعاً ما هو مقصر. يعني شوي في الجامعة مقصر في دراسته هو يعني تفعل صحبة سيئة فبدخن صار الصلاة مش كثير يحافظ على صلاته طبعا احنا عنده هاي في العيلة هاي كبائر فالوالد اثبت في يده ما هو عارف كيف يتعامل معه ما هو عارف يرجع يعني يدرس في الجامعة او لا اضافة لانه يقول كمان يعني انا اصرف عليه روح ودي الفلوس هذه يدخن فيها ولا وهو يعني الحمد لله الوالد ملتزم في بحكي يعني انا مش عارف هيك يعني تصرف هذا صحيح يعني اني امنع من الجامعة مش عارف كيف يتصرف معه صراحة احنا كلنا ما احنا عارفين كيف نتصرف معه ام صحيب كم عمر الله احفظك هو ما شاء الله يعني اقول عنه رجال 20 سنة 20 سنة مه. ومتى بدأ يتغير في سلوكه من الثانوي من, من اولى ثانوي يعني تركوا اخوتي الشباب الثنين ويعني سافر وإخوته اللي هم يعني قريبين منه بس انه نتركه لحاله عند الوالد وطبعا في فجوة في العمر بينه وبين الوالد فما كان يعني له صديق الأب زي إخوته يعني فيمكن هذه كانت الفترة والمرحلة كتير سيئة في حياته نعم ففي هاي المرحلة هو فعلا تفعله الصحبة سيئة وللأسف تغير سلوكه طبعا هو أنا أعدى بحكة عن السلبيات لكن هو أخي ما شاء الله عليه حنون طيب طبعًا في كثير أشياء إيجابية لكن إحنا عشان الأسراب وعشان الدخان صراحة بطلنا نشوف الإيجابيات هذه، طيب وإحنا كلنا محتضنين ومنحب ومندهيله صراحة لينهار بس أنا حاسة إنه هذا هو داء العطش، فمتى أعرف أبوي يعني عن جد إيش الحل؟ إنه عن جد ما أتصرف عليه، عن جد هذا شر يعني. إن عصر. شاء الله أم صهيب تسمعين الإجابة، شكرا جزيلا لاتصالك، شكرا جزيلا. خلينا نروح فاصل ونرجع إن شاء الله. إن شاء. معنا بعد هذا الفاصل. Oh. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. هيا الله دكتور. هيا الله أنا سعيد. إيش نشوف صورة مع بعض؟ صورة كذا برضو جميلة يعني. لا طفل جميل. بريء. بريء. إيه ما شاء الله. أو. هذول, هذول عيالي طبعا الله يصلحهم يحفظهم. ما شاء الله. هذه طبعا الولد الرحمن اللي على يمين واليسار نايف والبنت الكبيرة هاجر واللي في حضني جواهر. وإن شاء الله عسى الله يصلحهم والله يخليهم ليش هم مبتسمين وانت لا حامل همهم ولش والله ابن الحلال فعلا هم الأولاد والله يا أخي إما أن ينتهوا إلى نارا وينتوه إلى جنة والله دائما حاتيهم وأدعو الله أن الله يصلحهم لأن صلاحهم لأنفسهم لي يوم القيامة لما يرفع الأب درجات يقال لك من أين هذا فيقال بدعاء ابنائك لك فأسأل يصلحهم هذا عبد الرحمن طاق العصفة الإماراتية إن شاء الله وهذه جواهر الصغيرة اللي بحضني الله يا رب. فقط هؤلاء الأبناء اللي عندك ولدين وبنتين الحمد لله خير وبركة لا ما شاء الله الحمد لله الحمد لله لا خلاص ما في شيء جديد يعني لا لا ما هي صورة قديمة لا لا بالصورة الجديدة هذه الحديثة إيه ما شاء الله ما شاء الله خليني أسألك شيخ غازي ماذا يعيبك كزوج والله ابن الحلال الإنسان دائما يتمنى أن يظهر دائما بصورة حسنة والله يا عيبني كزوج يا أخي الكريم يعني في في في أشياء أفكر فيها كثير يعني أحمل هم أنا أتعب صراحة يعني أفكر قبل أنا أنا مفكر في أشياء ماذا سأصنع غدا ماذا سأفعل غدا فأفكر يعني ويحتاج فترة حتى أتأقلم مع الجو نعم طيب هو يقولون يعني من الحلول الممكنة أن ممكن الزوج استغل زوجته أنها تكون أن يدخلها في نفس اهتماماته أو هي أن تحاول أن تدخل في نفس اهتمامات زوجها وبعد ذلك يعني أسس يكون اهتمام مشترك وكذا فيصير فيه يعني نقاش انا أنا والله ب... بدل ما ذلك. أنت تسرح يعني في ودي أنا عكس ذلك عكس ذلك امرأتي لا أدخلها في أموري عملي أبدا أبدا أبدا ولا ذلك تكون مصلحة اجتماعية والله يا أخي صعبا عندها أولاد وعندها كذا فأنا أخشى يعني يكفي أنا يكفي من, ع... من آلي عمر عمر فأدخل فلان وفلان فماذا يبقي لي أنا أتمنى أنا أتي أنا صح أنا أتمنى من زوجتي والله في أشياء أتمنىها منها إنها صراحة يعني تهتم فيني أكثر أكثر وتعاملني كطفل صغير وأنا والله من الأشياء التي والله صعب الحقيقة تعامل كطفل صغير يعني اسمح لي خلينا وقف. والله يا ابن الحلال والله تستطيع يعني أنا هذه الأشياء أتمنها والله, والله يمني صعب يا أن أقول <تصفيق> عليهم مباشرة وربما راح تغضب بعدها لكن والله هذه أمنيتي أبغى أكون الطفل المدلل لها لا. يعني تدهنني تلبسني كذا لكن مرات المرة قد تكون تنشغل. وعندها إيجابيات وسلبيات نعم <تصفيق> حس الله يتزهر عنكم الخير كان نورطناك في الحلقة <تصفيق> بس عاد الله يساعدنا بشيخ اسماعيل نجيب على سؤال أم صهيب على اساس نعود لمحاورنا طبعا أم صهيب وكثير من الآباء والأمهات يعانون من ذلك أم صهيب طبعا زال الله خير كانت منصفة ذكرت أن أسرتهم طيبة ومحافظة ومبسوطين لكن ما يعكر صفو الأسرة ابن يعني موجود مراهق حاد عن الطريق أنا طبعا فأ أربع أم أمور هي أنا أعتبر أساسيات في التربية سريع. طريقة التربية بالقدوة طريقة التربية بالحوار طريقة التربية بالملاحظة طريقة التربية بالترغيب والترهيب وهذه مهمة يعرفون الآباء والأمهات هذا سهايب ولا غيره من أولادنا يحتاجون أيضاً أربعة أمور هؤلاء مراهقون يعني تعرف المراهقة يا شيخ يعني مراحل المراهقة المرحلة الأولى من عمر 12 إلى 16 المرحلة الثانية من 16 إلى 18 الأخيرة من 18 إلى 22 وأكبر خطأ ما يظنه بعض الناس أنه يقول مراهق فوق الخمسين هذا يسمى عند علماء التربية نكوصا أكبر حاجيات لهذا السن لأنه المان سلوك المراهق إما أن يكون عدوانياً أو يكون يعني مسالماً أو يكون انطوائيا الأربع يحتاج أربعة أنك تعطيه الثقة أنك تحاوره أنك تقبل وتضم وتسمع له وأنك لا تندى إلا باسمه وهذه أدلة كثيرة لا. في السنة. لكن خطأ اللي قالت عليهم صهيب أن ملان يفكرون من من, من المصروف فكرون. لا الأكبر أش... هذه الطريقة ما خطأ أه. أنتم أول شيء يعطوه ثقة صادقوه يعني ينبغي أكون معك صريح أكثر الآباء الآن مثل صهيب يدخن لما يسمع والده أو مع أخته إيش غالب حديثهم يا صهيب يخطرك التدخين أزعجوه. ما يصلح ما أه. فصار يعرف الأسطوانة المتكررة هذا خطأ. وصار ينفر من البيت. ينفر من البيت. أفضل طريقة هو أنا فعلتها مع بعض الناس وأشرت عليهم إنه لما تسمعكم أنظروا ما يهتم مات سهيب. فانزلوا إلى مستوىه. سواء الكورة أو السيارات أو الحمام. لما منها. يحبكم بعد ذلك تستطيعون أن تسقطون في يعني رأسه ما تريدون. صحيح. أذكر قصة سريعة يا دكتور على هذا الجانب. أحد أحد الآباء يقول إن ولدي كان مقصر في الصلاة. وحاولت فيها أكثر من مرة ولما شوفته ما ما نفع معه طرته من البيت يقول أكبر غلطة سويتها في حياتي إن طرته من المنزل التم على على على شلة وراح معه وضاع والمهم يقول أنا تمنيت لو إن تركته في البيت أستمر أنا وياه في مجهود على الصلاة وفي وهو موجود عندي ولا يكون راح وضاع الضاعف فخيالنا نحنا هذا التصرف الثقة والحوار مطلوب يعني فيه خلينا أيضا نسألك دكتور غازي عن الإعلام الجديد أنا كأني شايفك مقصر فيه يعني حتى صفحتك الرئيسية دخلت فيها في الفيسبوك كان شفت يعني والله أخي الكريم أكون معس أنا عندي موقع وعندي صفحة الفيسبوك وعندي تويتر لكن للأسف الشديد مقصر ومعتمد على الآخرين. لأنه كثير الأسفار وأنا حتى لو رأيت جهازي على النمط القديم إن 95 مع يمكن زوجتي عندها آيفون وعندي آيباد وتطور لكن أشتريها وأتحمس لمدة ساعة ساعتين وأضعها في درج السيارة أقول لك أنا الآن يعني أحياناً يمكن أن الموضوعات في الفيسبوك يمكن ثلاث أربع مرات في اليوم الواحد أكتب موضوعات لكني ما عمري جلست على الكمبيوتر أكتبها أحياناً أنا في السيارة أكتبها وأرسلها بالجوال يعني ما هي بذيك والله أنا إن شاء الله عز وجل من ضمن أهدافي القادمة أنني أجلس مع إنسان مختص من الشباب زيهم الله خير الحريصين أنا عندي كل شيء جاهز بس مجرد يعطوني الطريقة وأنا سأعتمد على نفسي فيها وإلا أبشرك يعني أنا عندي صفحة أسبوعية في جديدة اليوم عمرها الآن وصلت ثلاث سنوات بفضل نعم. الله صفحة كاملة وليس زاوية اسمها صفحة تصافينا <تصفيق> لكن أظل مثل ما تفضلت الإعلام الجديد أنا مقصر لكن إن شاء الله سأنشط صفحتي في الأيام القادم ياليت وهل لديك صفحة في اليوتيوب فيها كل والله في عندي موقعي وفي جزام الله خير أنا أشكر الحقيقة من هذه القناة أخت اسمها نسائم السحر هي تاج راسي وهي بيض الله وجهها من تخدمني والله يعني ما أعرف من هي وفي كثير من البنات الله يجزهم عني كل خير ويحفظهم لي يعني يخدموني في صفحتي وفي بعض الشباب الأخ زياد الله يعطيه العافية يخدموني في صفحاتي وبرامجي حتى اللقاء معك الأسبوع الماضي أنا تبجت إنه موجود ما شاء الله الله يعطيهم العافية وأنا أدعو, أدعو لهم في كل مكان جميل أنت مستشار أسري من تستشي من تستشير أكون معك أيضاً أشد صراحة أنا أحب أسمع يعني استشر مرات الدكتور خالد حليبي آه ما شاء الله يعني صديق خاص يعني أتناقش في أمور الإعلامية مع الدكتور عادل عبد الجبار أحب محمد العريفي محبة خاصة وهو صديق لكن إذا جلست معه أفرح من الناس اللي إذا جلست معه ولا أمل حديث الشيخ عبد الرحمن استيس آه. وكنت قد رأيته الحمد لله الأسبوع الماضي في مكة وزرته أتمنى أتعرف عليه أكثر هو يعرفني ونعرفه لكن ما جلسنا كثيرا الشيخ سلمان العودة آه. آه الشيخ عيد القرني إذا جلست معه يعني أفرح وأمرح وأستفيد الشيخ سعد البريك هامة إعلامية وعملاق ومربي فاضل يعطيني تجربته الـ 20 سنة و 29 سنة في الإعلام يعني وأعتبره ناصح أمين الشيخ سعد البريك الشيخ سعد الماجد درسني لما كنت في الجامعة في الجامعة اعتبره أب ومربي فاضل يعني في مشايخ الحقيقة يعني أحب أن أسمع لهم أنا أحب وأكون معفسري إذا رأيت خالد خليوي ولا زملائي المستشارين أو أي برنامج أنا أتابع يعني متابع جيد أكون يعني لا لا تقصد لكن إذا طلع أستمع منه شيء وأ وأستبد من الأسلوب من الطريقة العرض وكلنا بعضنا يكمل بعض خلينا نشوف صورة مع بعض دكتور إذا تكرمت صورة برضو كذا حلوة هذا مين هذا أيضا هذا صورة لي أيضا أنا عمري تقريبا آه مختلفة آه. شوي على الصورة الأولى يعني يعني بدأت تتغير بدأت أبلغ يعني شوي آه. هذا الحمد لله سأل الله يصلح الوضع والله يا ابن الحلال شفيه؟ لا الشعر مرتب ما شاء الله ما الشعر أصفر ها؟ لا لا يعني واضح أنه ممشط زينه والله أخوي أذكري أن كنت صغير عيوني كبيرة لكن ما أدل ليش صغرت الحين يمكن متنت أو كذا لكن عسى الله يصلح لي يا رب أدع ربك. الله أن يصلح ويبارك فيني هذا أنا كنت عمري أربع سنوات أو خمس سنوات نعم أنت دكتور غازي أيضا مأذون أنكحة عطناك كذا يعني موقف كذا يعني زواج كذا سواء كان غريب كان سعيد كان الحقيقة أنا صح ما أذن أنكح ولكن لا أحرص أنني كل من تكلم معه أتصل أزوج لأنه أنا هذه الأمور خاصة طارئة لظروف العمل اللي عندي لكن مرات إذا اتصل عليه صديق أو حبيب يعني أفزع له فكنت مرة عند أناس أقاربهم فكنت أريد أن أكتب المهر كم المهر أقول للزوج كم المهر يقول اسألهم اسأل الاب كم المهر المهار يقول اسألهم قلت يا جماعة اسألهم اسألهم ما بمشي وجلس انه ممكن نصف ساعة كل الرافض يتكلم اسأل فقلت طيب ممكن تنادوا لي المرأة والبنت لني صاحبة المهار لا انت ولا هو فأيضا ذهبت للبنت قالت اللي يقولها ابوي قلت, قلت خلاص المهر انا اتصرف فيه واكتب المهار من عندي 40 الف ريان فكله سكت وقبل قولي وراء مع أن والله المفروض أكثر لكن قلت أربع إن شاء الله خير والبركة لا أربعين كويس ليش أكثر يعني أنا أقول الخمسين ألف في وقتنا هذا هو مهر المثيلات آه آه طيب آه لن تعرف الآن يعني صار الخمسين في ظل غلاء المهور و في ظل يعني غراء المعيشة غلط. وكذا برضو صار مكلف يعني على الزوج يعني, يعني أنا ما أتمنى أن نغالي على بعضنا كما قال الرسول قال لو كان او عمر قال لو كان مكرمة لا سبقكم يا آل محمد الرسول وسلم لما تزوج الله نساء. نساءه بمعدل خمسمائة ريال يعني مهره بل إن, إن عليا لما تزوج فاطمة المهر درع درع الحطمية أين درعك الحطمية المقصود أنه ما يكفي الفتاة والمرأة والزوج الحكيم لا يقصر مع زوجته والمرأة أيضا لا تثق الكائل زوجها أنا أعرف واحد من أقاربنا أصبح عنده ولد في ثاني ابتدائي ثاني ابتدائي يتخيل وانتهى من قصة سيارتين مهر زوجته ما شاء الله. طيب توعد الشباب هذولا أنك تزوجهم بما أنك ما ذو ننكح والله يعني المصورين والمخرج لكن أهم شيء أنهم يصملون بس خلاص عندي ما الموضوع الشباب حدثني يا دكتور ولا اشراك نشوف صورة ونجي نتحدث عن الكتب نحن الله خلونا نشوف في صورة مع بعض نعلق عليها هذه صورة لمن هذا جزال الله خير هذا الوالد ما شاء الله, الله تعالى. والدي الله يبارك فيه ابو فيصل طبعا لا يش يحسن عمله وما شاء الله عليه ربنا إن شاء الله نقول حسن حسن التربية وبشرك يختم القرآن في الشهر مرة أو مرتين ما شاء الله هو غالبا يؤذن الظهر والعصر إذا غاب المؤذن هو الوكيل الرسمي للمؤذن وبشرك الحمد لله موجود يعني في البيت وجالس متقاعد والحمد لله ونحبه ويحبنا يعني صح ربما يكون عن ما عصبي بحكم يعني تعرف كبار السن لكن وبشرك يعني رجل رحيم ويحب أمي حبا عظيما ومرات يخاف منها يخاف من <تصفيق> الأشياء مع أن عصبي <تصفيق> هي أمي مرات تتكلم يقول خلاص سمت أنا لكن إذا عصب نتجنب الجلوس معه لأنه يعصب لكنه شديد التأثر وعاطفي ويرضى بسرعة طيب وإذا عصب عليك وش توي والله يا ابن الحلال إذا عصب علي يتكلم يتكلم أكون معك صريح أنا أقوم من المجلس <تصفيق> وووفعلاً يعصب علي قبل شهر عصب عليه وتكلم عليه كلام قوي وجرحني لكن أنا ما أزعل ميست الحمد لله ما أزعل أبدا هذا فوق آكل شيء ولا اشرب عصير ولا ثم أرجع وأتبس مضحك ويرضى تمشي تمشي الأمور في بشكل عاجل حدثني احنا تحدثنا عن المشاعر النبوية في الحائزة وجي هذا أحد كتبك وأيضا هذا كتاب آخر الأم البديلة شو مقصود بالأم البديلة الشغالة آه. الخادمة لأن خطر. بعض الآن الشغالات والخادمة تأخذ دور الأم صدح. هي التي ترضع وهي التي تكوي الملابس وهي التي تغسل وهي فأنا ممكن الفترة القادمة نسميها الزوج البديلة الشغلة وكتاب آخر اللي هي كواليس زوجية كوالي الزوجية تحدث عن ثمن مشاكل التفق عليه في الوطن العربي وتكلمنا عنه أسبوع الماضي يعني عن أبرز القضايا أثر النفسي على المطلق والمطلق وابنائه ونحوه وكتاب أخير اللي هو خاص للأزواج فقط تصافينا نحو ابناء أسرة سعيدة يعني هذا المقبل على الزواج أو المقبل على الزواج أنا أنصحهم بهذا الكتاب لأنه يعلم أسس الحياة السعيدة وكتاب أعتز فيه وأبشرهم إن شاء الله على زوجهم بعد شهر كتاب زوايا وسريه. طيب الفتيات مو محتاجات كتاب لهم زي المقبيات والله للمقرأات. يا كريم يعني في بعض الزملاء مثل الشيخ سليم الجدعاني له كتاب اسمه عالم بنات الشيخ خالد الصاقعبي يهتم في البنات آه. الشيخ عادل عبدالجبار يهتم بالبنات هذه فنون أنا اهتم بالأزواج وأنا عندي قاعدة إذا أردنا أن نبدع فلنتخصص فالحمد ما دام الله علي بالأصلاح الأسري والعلاقات <تصفيق> الزوجية لا أريد أن أتشعر جيد أنا أيضا لا أريد أن أخذ وقت أطول من الحلقة وتقدم لك بالشكر جزيلا دكتور. الله يجزاك خير. في هذا اللقاء ونلتقيك إن شاء الله في حلقات مقبلة. الله يحفظكم وانا أشكرك ش شخص معيل أصلى جماعنا وياك وأخوان المشاهدين والمشاهدات في دار كرامة وانا اغتنام شهر رمضان العمر يمضي ولا يبقى لكم إلا ما تقدمه عند الله. شكرا جزيلا دكتور الشكر موصول لكم يا لخ والقوات التقيكم في الغد السلام عليكم oh